شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريك تقدم لكم استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول وسدوا الخلل الله أكبر الله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 يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمانهم جنّتا فصدوا عن سبيل الله إنهم سائرون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 يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أن يأفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو أوروا سَأَهُم يصدون يَصُدُّون وَرَأَيْتُهُم يَصُدُّون وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِن الله لا يهدي القوم الفاسقين الله الله أكبر سمع الله لمن حمده رب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 ولله قزائن السماوات وَالْأَرْضِ ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى الْمَدِينَةِ ليخرجن الأعز منها الأذل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 Allah liman hamida. ga ik de <heart> <tras bunları anderen> الله. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, hamida. love.